اسمحولي بذر في دموعي وبوح اسمحولي برسم أحلامي جروح اسمحولي بذر في دموعي وبوح اسمحولي برسم ما أحلامي جروح ما أقدر أسكت أكتم الحزن الفوضوح ما أقدر أسكت أكتم الحزن الفوضوح ضاق صدري ما بجه فيني طموح ضاق صدري ما بقى فيني طموح اسمحولي بذرف دموعي وابوح اسمحولي برسم احلامي ترقبوا جديدي احمد الكثيري